والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موذور وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برادقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأغسلنا الرياح لواقيح فأزلنا من السماء ما فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بقازني وإن لنا نحن نحي ونموت ونحن الورثون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 أبى أن يكون مع الساجدين